فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا فات الانسان الوتر فهل له ان يصليه بعد اذان الفجر اذا طلع الفجر فلا وتر لكن يقضيه بعد الشمس بعد ارتفاع الشمس يقضيه مع شفعه اذا كان يوتر بثلاث يجعلها اربع بتسليمتين اذا كان يوتر بخمس يجعلها ست وهكذا نعم